Tan dobre السلا قبل بالله توزننا باسم الله الله ينعمت اصوره وكل مجيد بالله بي اهل الله بي اهل واهدينا في الضلال واهدينا اياه استغفرنا الله بأهل الريا الله, الله استغفر في الله رب البر يوم استغفر في الله minal khataaya rabbi zidni ilman nafian waqul rabbi atini amalan sadiha ya rasulallah We Oh. Uh -huh. Jangan lupa like, Na Rasulka al-Ya Rabbi Muhammad. Baru. يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ عليه وسلِّم يا ربي صلِّ على محمد يا ربي صلِّ على محمد وافتح من الخير كل مغلا من الخير كل مغلَّى Sallallahu alaihi wasallam. Wafatah min al-khairi dun. Allahumma salli wa, salli wa